بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله هذا هو الحكم التكليفي الرابع المحذور ويسمى أيضا المحرم ويسمى أيضا المنهي عنه وتعريفه ما يثاب على تركه مثل لو ترك الشخص الخمر يثاب على فعله ومثل لو ترك شخص الكذب يثاب على فعله ويعاقب على تركه ويعاقب على فعله مثل لو سرق يعاقب ولو زنى يعاقب هذا هو المحظور ولو المكروه ما يثاب على تركه مثل لو ترك شخص الدخول بالرجله اليسرى للمسجد ودخل باليمين وثاب عليه لانه ترك مكروها ولا يعاقب على فعله مثل لو نام على جنبه الأيسر لا يعاقب على ذلك ومثل لو أعطى لآخر قلم بيده اليسرى لا يعاقب وهكذا وهنا انتهى المصنف رحمه الله من الأقسام التكلفية في العبادات ثم بعد ذلك شرع في المعاملات فقال والصحيح أي من العقود في المعاملات ما يتعلق به النفوذ أي ما يترتب عليه أثار ذلك العقد مثل لو شخص اشترى سيارة يتعلق النفوذ بهذا العقد وهو انتقال العين إليك ومثل لو عقد رجل على امراه من نفوده انه يط ويعتد به اي يؤخذ بذلك العقد وانه معتبر وضد ذلك قال والباطل وعند الجمهور الباطل والفاسد سواء سوى في موضعين في الحج وفي النكاح قال ما لا يتعلق به النفوذ مثل لو أن شخصا باع سيارة جاره هنا لا ينفذ البيع فلو طالب المشتري بانتقال السيارة إليه لا نعطيه اياها لأن العقد لم ينفذ ولا يعتد به أي يعتبر هذا العقد باء لاغيا ولا يبنى عليه شيء لكونه باطلا ومثل لو أن شخصا وهب لك ما لا يملك ثم طالبته بالهبة بعد لزومها تقول لا لا تنتقل هبة لك ولا يعتد بها يعني هذا أمر لغو دناولا يبلغها وهكذا نعم الله وعلى الله صلى الله وسلم